فَلَمَّا مُوسَى بِآيَاتِنَا قَالُوا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى رُومٌ مَفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ اعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكَلَّمَ لَهُ عَكِبَةُ الدَّاعِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 اجعل لي صرحا علي اطلع الى اله موسى و انني لا اظن من الكاذبين وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أفضل يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُورِ